وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم بِنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِى وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى كَلَّا إنها لغا نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعا إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 بِشَهَادَاتٍ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطْعِمِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَذَابِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كلا, كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَأَُّ بَدِّلَ خَيرًَا مِنم وَمَا نَحنُ بِمَسْبوقين فَذَرهُم يَقُضُ وَيَلَابُ حتىَ يُلَ قُ يَمَهُمُ النَّذِي وَدُون يَوْمَا يَخْرجونَ منِنَ الأجدداتِ سِران كَأََّهُم إى نُصُرُ فِظُون خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ